يا أهل الكتاب لمتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لمتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكتروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنون الا لمن تبع دينكم قالوا انو اذا لمن كن يدنكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل إن المدى أهدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو حاجوكم عند ربكم قل إن الفضل الله يؤتيه من يشاء قل إن الفضل بيد الله الله واسع عليم الله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من والله ذو الفضل العظيم وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقُرٍّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنهُ بِدِينارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقُرٍّ يُؤَدِّ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ كَانَ مُرِيدًا نَارَ اللَّهِ لا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ إِذْ تَأَمَّنَهُ بِدِينارٍ لا قَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمّ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 إَِّينَ الذين يشترون بعهد الله قَاللًَا ثمنا قليلا الذيَّذين لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم 119. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 111. ولا يوم